وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُوكُمْ بِهِ عند رَبِّكُمْ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 ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أَيَّامًا معدودة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 أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 مات وليتموا إلا قليلا منكم وأتموا عذور وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ اقْرَمْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظهرون عليهم والعدوان الله.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 الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا فَلَا يخفف فلا يخفف عنهم الأذاب ولا هم ينصرون.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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعنت الله على الكافرين بس ما اشتروا به انفسهم أن يكفروا, ان يكفروا بما أنزل الله بغي من ينزل بغي من ينزل الله من فضله على من يشاء, على من, يشاء من عباده فبا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهير قِيلَ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما بقوة واسمعوه قالوا سمعنا وعصينا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سمايا مركبه إيمانكم إن كنتم إن كنتم قل إن كانت لكم الدار لا والآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 والله بصير بما يعملون قل من كان عد والجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا, مصدقا لما بين يديه وهدى دون للله ما كان دون لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكائيل فان الله بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من صدقوا لما معه نبأ فريق نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم, كأنهم لا يعلمون والتبع ما تدخل الشياطين على ملك سليمان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 ما نحن إنما نحن فتنة نحن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وانظرنا واسمعوا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 ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 حسدا من عند انفسهم من بعد, من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بِأَمْرِهِ إِنَّ الله على كل شيء قدير وعقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه, تجدوه عند الله إِنَّ الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانه دنون صالا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بدا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر فله جَوَّامِعَ عِنْدَ رَبِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى على, النصار عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يتلون الْكِتَابَ ذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا, فيما كانوا فيه يختلفون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولهم في خلة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه بل له ما في السماوات ولا كل له طالتون فديع السماوات ولا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آيه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم وقالناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن الجحيم ولا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 ذَينَا هُمُ الْكِتَابَ يَأْتُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي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 والناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلا واهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل الطهرا الطهرا بيت للطائفين والحاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله, وارزق أهله من السمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره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 ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرنب عن ملة إبراهيم إلا من نفسه ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وعوصى بها إبراهيم بنيه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 وقالوا كُونُوا هُدَنَا وَنَصَارَةً تهتدوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفة وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلينا وما اسحاق ويعقوب ولاسباط وما بيفقت دو وإتولوا فإنما هم في شرطة فسيكفيكهم الله فسيكفي الله وهو السميع العليم صبغة الله وما أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ولتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا مالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونصباق كانوا هودا ونصالا قل أنتم أعلم أم الله ومن الله ممن من, من كتم شهادة عنده الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَنَّ مَا تعملون تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا